وارحم موتانا أجمعين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونطيهم من الذنوب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 والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد جندك سبحانك وبحمدك اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجهنا وذرياتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا ومشايخنا ومن أوصانا بدعاء خير ولما لهم حق علينا يا كريم اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم نصرف عنا من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عبوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر